يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي.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 ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي فدخلي جنتي.